أعوذ الشيطان <تصفيق> الله الشيطان الرحمن The you know... بِنْ مُعَدًّا مِنْ نَكْدٍ عَرَبُهَا عرضها السماوات والأرض أعدت الذين ينفقون في الثرار لفضيله الدكتور محمد تغفر لذنوبهم ومن يغفر اللذوب الا الله ولن كجزاهم من تركم بجد نعم جزاء من ربهم وجنات تجري من تقسيها الأنها مقالدين فيها ونحم أجر the قد خلت من قبضكم, من قبضكم في الأرض. I'm out. Dino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 وكنت من الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيت ففردن انتم, فقدر أنتم رسول قد خلق قد <تدخل براسول الله الله الله الله وأنتم هو أنتم وما محمد إلا رسول قد خلس من قبل كنتم تمنون الموت من قبل أنت القوب فقد رأيتمه وأنتم تغبرون فلقد كنتم من قبل أن تلقى من قبل أن تلقاه فقد رأيتمه فقد رأيتمه وأنتم تنظرون ولا محمد إلا رسول قَدْ خَالَصُوا قَبْلَ جِهَرَةِ الصُّبْرِ هُمْ مُطَعَمُونَ هُمْ من قبل أن تلقوا فقد قد رأيته وأنتم تنظون وما محمد إلا رسول قد خلتنا حفا <تصفيق> إن مات أن قلبتم على ومن ينقلب على غقبا فلن يضر الله شيئا وسيجذي الله الشاكرين وسيجد الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا محدل <تصفيق> ما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أنه What? لفضيله الدكتور محمد ودوبن لا بقاتوب كما كبو هو Yeah! <laughs> اذهب نفسك وليهم حضرات به اله هو بدا تموت جزاك الله خيرا الذين لا ينقو لهم عذاب اتقى I'll hold You <laughs> Michael كل يجري لأجل متم ذلكم <تصفيق> الله ربكم له الملك I don't